بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم وطلع. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شره أنفسنا وسيئات عمالنا ابنهم يهديه الله فلا يقول له وما يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أمامه في تدرس رسالة جواب في الإيمان الشيخ البراك من كلامه على عقيد أهل في مسمى الإيمان كلام على أقوال الفرق المختلفة في هذه المسألة هو الكلام على بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام هو كان بعدما بين حقيقة الإيمان عند أهل السنة آه قالوا بهذا التقسيم والتفصيل يتهيأ الجواب يتهيئوا الجواب عن سؤالين أحدهما بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ويثبت له حكمه والثاني بما يخرج المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتد وتكلمنا عن إجابة السؤال الأول واللي كان خلصته إنه لا بد على الاقل ان ياتي بالايمان الركن والذي له والذي في جزء منه باطل وجزء ظاهر فلكي ينجو عند الله لا بد على الأقل من ان ياتي بالايمان الركن في الظاهر والباطن وأما نتيجة عدم استطاعتنا أن نرى الباطن ما يحكم في الظاهر على ما هو ظاهر من أركان الإيمان وهو النطق بالشهادتين وبناء على ذلك من أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا حصل تصديق القلب وإقراره وإذعانه ونطق اللسان يتفرع على ذلك أنواع الكفر. الملخص ذكرناه في المرة السابقة إن هو لا يكون مؤمنا عند الله إلا إذا أتاك حد أدنى. بقول القلب وتصديقه وإذعان القلب ومقياده والنطق باللسان. لما نيجي نتصور العبد قبل أن يصل إلى هذه المرحلة ماذا يحصل؟ ابتداء يكون في جهل، فأتيه خبر الرسول. فإما أن يسمع وإما أن يعرض فإن أعرض فذلك كفر الإعراض قد ذكرنا ان وجوب إقامة الحجه قبل المؤاخذة كأصل مجمع ولكن كل مسألة بحسبها فأصل الدين الحجه فيه بلوغ الخبر الرسول وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده واطلب منه الشهادتين فيبلغه أن هناك من يدعو إليهم فمن لم يبلغه خبر الرسول فيكون كافر جاهل معذول وصفة انه يمتحن يوم القيامه في الدنيا غير متصور وجوده بمعنى إن أول ما المسلمين يوصلوا لحد بالنوعية ذات حيقيموا عليه الحجه فمش حيحتك لا يوجد الاحتكاك بأحد من هذه النوعية اللهم الا إن كان انسان مسلمين مثلا دخلوا جزيرة وجدوا انسان فيها ميت ميت فعلا ولم يبلغوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيعملوا على انه كافر وهو يوم القيامة كافر معذور يمتحن في عرصات يوم فإن بلغه خبر الرسول فإما أن يسمع وإما أن يعرض فإن أعرض فذلك كفر الإعرض فإن سمع هذا ليس إيمان ده خطوة ويقرد فإما أن يصدق أو يكذب أو يشك فينتج من هذا كفر التكذيب وكفر الشك فإن صدق لم يحصل بعد أصل الإيمان يعني هو جزء من الإيمان بس إيه؟ دون الأصل يعني مع أنه جزء من الإيمان لكن ما زال دون الأصل يعني لا يرقى إلى أن يدخله في الإسلام فإن سمع ثم صدق فيبقى هل يقر ويذعم؟ أم لا ف... فاما أن يقر وإما أن يأبى ويستر وإن أنشأ كفر والإباوة والإيه والاستكبار وها هنا أمرين إعلان قبوله للشهادتين وإعلان اذعانه للشر فممكن يقبل الشهادتين ولكن يأبى التزام الشرائع وممكن يرفض الشهدات ابتداء والبعض يفصل النوعين عند دول من أنواع الكفر والبعض يجملهما فحصل من ذلك ان الـ الـ الإنسان الكافر الأصلي وارد من يقع في أكثر من عقل كفر الإعراض فإن نجا منها فسمع يمكن ان يقع في كفر التكذيب او الشك فان نجا من ذلك فصدق يمكن ان يقع في كفر الاباء والاستكبار فان نجا من ذلك واذعن فقد حصل الاصل الايمان ولا بد حينئذ ان ينطق وكما ذكرنا المرجع بيتصوروا إنه هناك إنه يمكن أن يوجد من حصل لديه التصديق والإذعان ثم يمتنع من النطق دي المعركة الرئيسية اللي كان الشيخ الإسلام تيميئ لها عنايه كبيرة في كتاب الإيمان فعلى أي حال هو الشيخ هنا اعتبر هناك نواقض للامتناع عن القول وان كان هي داخله في الامتناع عن الايه وان كان داخلة في غياب عمل القول القلب او عمل كما ذكرنا في المره السابقه لم يدرج ابن القيم رحمه الله انواع خاصة في الكفر لكفر اللسان لانه داخل في كفر الايه القلب وأنا قال ان التصديق ضد التكذيب والشك والإعراض، يعني معنا كان عندنا هي تصديق وانقياد ونطق بالشهلاتين، فقال التصديق ض ضد تلات أنواع التكذيب والشك والإعراض، والانقياد ضد الإباء والاستفجار ده كذا أربعة أنواع، قال ونطق باللسان ضد التكذيب والإعراض عشان كذا تكرر مع التكذيب والإعراض، قالهم مرة مع القلب، وقالهم مرة مع اللسان وهم لا يمكن ان ما يجوا مع اللسان إلا لما يكون معهم إيه نا تجذبوا على القلب أو على القلب أو أصدق وينشأ غير الأربع دول أو الستة على حد كلام الشيخ البراك لما أفرض النطق مضادات النطق باللسان بثنين كفر النفاق اللي ذكره من القائم رحمه الله اللي بينشأ عن إن قد يوجد من نطق بليسانه فنفترض أن باطنه كظاهره بينما في واقع الأمر ليس كذلك طيب مدام إحنا قلنا كده كل أنواع الكفر تقريبا المتصورة هل كده خلص باب النواقد دايما تلاقي باب النواقد أكثر تفصيلا من باب الايه الدخول في الإسلام ليه؟ لأن هنا ابتداء احنا عندنا حد جزئيتين الذي يظهر الاسلام بنقبل منه الظاهر ونفترض ان ظافنه كذلك ومن هنا اشع عندنا ممكن يكون في ايه كفر النفاق ان انسى احنا افترضنا ان هو كما اظهر بينما هو ليس إيه؟ كذلك الأمر الثاني أن كل من أظهر الالتزام المجمل قبل منه ذلك، وافترض أنه سوف يطبق هذا الأمر عند كل التفاصيل، وبالتالي إذا كان ده الأمور اللي بتعوق الكافر الأصلي عن الإيمان المجمل انه يعرض. او يشك او يكذب او يأبى ويستكبر كل دي حاجات هتمنع ان هو ايه يصل الى الايمان المجمل اللي هو المضخ بالشهادتين والاعتراف بهم لكن وارد هنا انه بعد ما يوصل للاعتراف والاذعان بهذا الايمان المجمل انه يجي عند بعض التفاصيل ويتكرر معانا نفس الامر تكذيب أو شك أو إعراض أو إباء واستكبار أو نحو ذلك. وبالتالي الأمر في باب النواقض يبقى في توسيع شويه عن ذلك، مع إن المسألة في النهاية بتظل إن أصل الإيمان هو قول القلب وأصل أعمال القلوب وقول اللسان وأن الكفر المخرج من الملة. هو زوال أي من هذه الأجزاء التي هي أصل, إيه؟ أصل في الإيمان الكافر الأصلي يبقى مطلوب منه الإيمان المجمل. الإيمان المجمل ويمنع له النطق بالشهادتين وقد يمنعه من ذلك أنه مرضى يسمع اصلا فما عرفش إيه المطلوب منه هو كفر الاعراض أو أن يكذب أو يشك أو يأبى ويستكبر فلا يلتزم. طيب أما المسلم إذا دخل الرجل في الإسلام فيخرج بنفس بنقد هذه أو بنقد أحد هذه الأجزاء ولكن النقد هنا قد يأتي من قبل الإجمال وقد يأتي من قبل الإيه؟ التفصيل عشان كده بيقول وأما جواب السؤال الثاني اللي هو بما وهو ما يخرج به المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتدا فجمعه ثلاثة أمور الأول ما يضاد الإقرار بالشهادتين وهو أنواع الكفر الستة المتقدم يبقى أنه هو يرجع في كلامه تصريحا كده ينطق بالشهادتين ويبقى مسلم أو يولد الأبوين المسلمين بقى مسلم يجي في وقت ما يقول أنه هو يشك في صدق الشهادتين أو يشك في صدق النسلام أو أنه يرى أن هناك إله مع الله أو نحو ذلك فمتى واقع من المسلم واحد منها نقض إقراره وصار مرتدا في الواقع كلام المرجئة يفهم منه بل هو كذلك أنه لا كفر إلا هذا كلام المرجئه المتكلمين مش المرجع الفقهاء لأن مرجعات الفقهاء في كتب الفقه بينصه على كفر المستهزئ وكفر الساب وكفر المنكر معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك ولذا لما قال إمام الطحاوي في عقيدته ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه البعض تعامل بحساسيه بالغه على اعتبار ان الامام الطحاوي من جمله مرجيه الفقهاء وقد يكون جذب النواقد وتوسع في الارجاء فانقلب الى قول المرجاه المتكلمين وهذا يعني صنيع البعض مع هذه العباره والبعض قال العبارة خاطئة وإن لم نجزم أن الطحوي أراد هذا المعنى ولعل هذا أعدل المآخذ في المسألة والبعض التمس للطحوي وجه وقال انه يعني جحود الاجمال او أو التفصيل فيكون موافق تماما لعقيدة أهل السنة ولان مرجيه الفقهاء في باب النواقض كأهل السنة تماما وكما ذكرنا أن هذا الالزام الملزمهم بابن تيميه ان اداج جزء من التناقض لما هم اخرجوا هم اعمال الجوارح من مسمى الايمان واعمال القلوب كانهم لم يكونوا يودوا التفصيل فيها لكن مقتضى كلامهم انها خارجه هي الأخرى فلما جه في باب النواقض وقالوا بكفر الساب والمستهزئ وكذا قيل لهم بما أخرجتموه من الإيمان فإن قالوا ان هو يعني هل أخرجوا من الإيمان لأنه فقط شيء لم يكن في الإيمان أصلا وبالتالي ألزمهم ابن تيميه أن يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لكي يستقيم كلامهم في الإيمان مع كلامهم في باب الرد ثم يلزم إذا التزموا هذا أنهم أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان أنهم كده نقضوا قاعدتهم أنهم عايزين يخلوا الإيمان شيء واحد يبقى فليدخلوا أيضا أعمال الجوارح دي كله في موقع في مجال المناظره والإلزام لكن هم قالوا إيه فعليا هم أخرجوا العمل في مسمى الإيمان ووافقوا أهل السنة في باب الردة في تكفير الساب والمستهزئ وأنواع الأمور التي كفر أهل السنة من فعله الأمر مستقيم جدا على قاعدة أهل السنة لا إشكال فيه ولا غبار إن أهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص الإيمان مكون من أبعاد بعض هذه الأبعاد أركان وبعض هذه الأبعاد واجبات وبعض هذه الأبعاد مستحبات الأبعاد اللي هي أركان دي عبارة عن قول القلب وأصل أعمال القلوب وقول اللسان إن اللي حصل الكلام دوت يدخل في الإسلام واللي يرجع ينقضه يخرج مع الأغذ في الاعتبار هنا بيدخل معنا حاجتين مهمين جدا الظاهر والباطن والإجمال والتفصيل لما بيجي إنسان يدخل في الإسلام ويظهر دخوله في الإسلام بيبقى هنا نفترض أن باطنه كذلك إلا أن يثبت العكس وده حيظهر معنا في باب النواقع عشان كذا قلنا في باب الدخول بنفترض أن باطنه كذلك لكن مش هنفضل مفترضين هذا حتى وإن ظهر تماما أثر هذا الباطن ظهر بما لا يدع مجالا للشك بأنه ليس كذلك فالقضيه الأولى في مسألة الباطن والظاهر وهو عند الدخول بيقبل منه الظاهر ويفترض أن الباطن كذلك فإن ظهر فيما بعد فسدل الباطن فيحكم عليه حينئذ بالكفر العمر الآخر أن المطلوب عند الدخول هو الإجمال ثم مطلوب تطبيق هذا الإجمال على التفاصيل فإن جاء عند تفصيل من التفاصيل وابى واستكبر كذب أو شك أو ابى واستكبر حيكفر حينئذ عند هذا التفصيل طالما إنه إنه إن هذا التفصيل يقضح في تصديق القلب أو في انقياده وإذعانه ومن ثم مع كل تفصيل من التفاصيل بن عزق قمت إيه حجة غير الحجة الأولى التي أقيمت على الإجمال طيب يبقى بالنسبة أظهر أنواع الكفر أظهر أنواع الردة أن ينقض إقراره الأول صراحة يعني مش يبقى مش يبقى مصر على الاجمال اللي هو قاله وثم يخالف في تفصيل من التفاصيل لا ده هو يجعل على نفسه ويرجع عنه. يكذب بالايه بالشهاده ولما ايه اللي هيخليه يرجع يا اما تكذيب يا اما شك يا اما يبقى وايه واستكبار كحال الكفر الاصل يبقى ممكن يعود فيبتلى بما منع الكفار الأصليين من الدخول في الاستنفار فيرتد من أجل ذلك فعشان كده هو بيجعل أول نوع من أنواع الردة التي يكاد يكون مجمع عليها بين أهل السنة والمرجئه أيضا وليس أهل السنة فقط ما يضد الإقرار بالشهادة أن يأتي أن ينقض إقراره صراحتك الثاني ما يناقض حقيقة الشهادة بمعنى انه يناقض التفاصيل بعد ما اتى بالإجمال ياتي في الايه في التفاصيل ويناقض يقول في حقيقه شهاده أن لا اله الا الله الكفر بالطاغوت والايمان بالله وهذا يشمل التوحيد بانواعه الثلاثه توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء اصف وهذا يتضمن الايمان بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وانه الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه وانه الموصوب بكل كمال والمنزه عن كل نقص وانه كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل كما دل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء أو السميع البصير وإفراده مع ذلك بالعبادة والبراء من كل ما يعبد من دونه ممكن يجي صراحة كذا ويقول أنه لا يشهد أن لا إله إلا الله فيكون هذا من النوع الأول وممكن يجي يخالف في مسائل مسائل الألوهية أو مسائل الصفات يجحد شيء من ذلك فيكون هذا مناقض لحقيقة الشهادتين المعاني التي دلت عليها هذه الشهادتين قال وجمله ما يناقض التوحيد أمور جحد وجود الله وهذا شر الكفر والإلحاد وهو مناقض للتوحيد جملة ومنه القول بوحدة الوجود طبعا كأن ذا كان ينبغي أن يدرج في النوع الأول ولكن المثال اللي هو قاله بتاع القائلين بوحدة الوجود يدلك على ان ممكن واحد ينطق بالشاهدتين وبالتالي نعتبر النطق ده منه إقرار اجمالي ويدخل في الإسلام وبعدين عند التدبر نلاقيه بيقول ان هو ألا إله إلا الله لان مفيش في الكون حاجة تانية إلا الله اللي هم القائلين بوحدة الوجود فيكون هذا الامر قريب الكلام ده ردة إجماعا لكن احنا هندرجه في النوع اللي هو مناقضة الاقرار بالشهادتين ولا مناقضة حقيقة الشهادتين في الواقع ان كم ممن يقولون هذا القول يقرون بالشهادتين فلو انت أدركته في مناقضة الاقرار أقول لك هو يقر ازاي هو بيقر انت تقوله انت لم تقر لكن ممكن هو يقر وتقول أنت أكررت بشيء غير الذي طلب منك أن تقر به أنت طلب منك أن تقر أن الله هو الاله وأنه إله واحد لا شريك له فانت قلت لا إله إلا الله ثم وصفت لنا إلها هو الكون بأسره وهو الخالق وهو المخلوق إذن فحقيقة ما تقوله يناقض حقيقة ما طلب منك ويناقض حقيقة الشهادتين التي يدخل بها في الإسلام فيكون قائل هذا الكلام هذا الكلام كفر والعاذ والله ومنه اعتقد أن مع الله خالقا ومدبرا أو مؤثرا مستقلا عن الله في التأثير والتدبير وهذا والشرك في الربوبيه وهذا قد يقع ممن يشهد أن لا إله إلا الله وكذا أدركه في إيه؟ في ال. ما يناقض الحقيقة حقيقة معنى لا إله إلا الله كما ينبغي أن تفهم من الكتاب والسنة في نسحة تقولها وترجع تقول في الكون خالق مع الله اعتقاد أن لله مثلا في شيء من صفات كماله كعلمه وقدرته تشبيهه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله كقول المشبه له سمع كسمعي وبصر كبصري ويدخل في ذلك وصفه بالنقائص كالفقر والبخل والعجز ونسبة الصاحبة والولد إليه خامس اعتقاد أن أحد من الخلق يستحق العبادة مع الله وهذا هو اعتقاد الشرك في الإلهية ولو لم يكن معه عبادة لغير الله يعني مجرد ان يقول أن هناك من يستحق أن يعبد وإن لم يعبد هذا الاعتقاد في حد ذاته شرك يقول وهذه الأمور الخمسه كلها تدخل في كفر الاعتقاد وشرك الاعتقاد السلس عبادة أحد مع الله بنوع من أنواع العبادة وهذا هو الشرك في العبادة سواء اعتقد انه ينفع ويدر او زعم انه واسطه يقربه الى الله زلف ومن ذلك السجود للصنم والفرق بين هذا والذي قبله ان هذا من باب الشرك العملي المناقد لتوحيد العمل الذي هو افراد الله بالعباد وذاك من باب الشرك في الاعتقاد المنافي الاعتقاد تفرض الله بالالوهية واستحقاق العباد يبقى اذا لو انه قال ان هناك من يستحق العباده غير الله ده شرك في الاعتقاد ولو انه صرف العباده لغير الله ده شرك في العمل وكلاهما شرك اكبر ولا يشترط أن يجمع بينهما بمعنى ممكن يدعو الى عباد غير الله ولا يعبد هو من كان ده نادر لكن وارد ما هو في ناس يقول لك يجوز اقرار اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم على دينهم ويكون حق وينفعهم ومع ان المتكلم بحكم يكون هو ولد مسلما يرى أنه يبقى على يبقى إذا شرك أكبر وإن لم يعبد لما وجد انه يجوز لمن أراد أن يعبد المسيح أو أراد أن يعبد غيره أن يعبده فيبقى ده ش... كفر في الاعتقاد وده كفر في العمل ولا يلزم أن, أن, أن, أن, أن يجتمع الاثنين معا طب إلا يعبد غير الله ما الذي يمكن أن يحمله على ذلك إن لم يكن ثمة اعتقاد بنقول ممكن اعتقاد صريح بأن المعبود الذي يتوجه هو إليه يجلب النفع أو يدفع الضر أو يستقل بالتصرف في الكون وممكن يكون بيقول انه بيتصرف في الكون من باب التفويض فوضه الله أو من باب الشفاعه بغير إذن من الله والاحتمال الثالث انه يكون بيداهن قومه أو بيطلب رفعه أو منزله وبغض النظر عن هذا الاعتقاد فعبادة غير الله مناقضة لحقيقة الشهادتين فهي كفر وإن تعددت الدوافع يبقى هنا العبادة غير الله مناقضة للايه يقول لك واحد ما اعتقدش هو من جواه شايف أن الله هو المستحق للعبادة الفرق بينه وبين شارب الخمر وشارب الخمر بيشرب للهوى والزاني بيزني للهوى. نقول له الهوى قد يصل إلى الكفر فلما يبلغ الهوى بالعبد إلى أن يفعل ما يعلم أنه مناقض للشهادتين يبقى إذن ده ايه وإن فعل الأمر له يبقى اذن اللي حيعبد غير الله إما الاعتقاد والاعتقاد ده ممكن يجي من إن هو يرى أن هذا الغير ابتداء هو الرب كاعتقاد النصارى أو بعض طوائفهم في عيسى عليه السلام أو انه يرى انه مفوض من قبل الرب كاعتقاد المشركين في اعتقاد مشرك العرب أو أنه له شفاعه بغير إذن من الله أو حتى أنه لا يعتقد ذلك أعتقد أن الكلام ده كله باطل ولكن يظهر يفعل عبادة غير الله لمجاملة قومه أو ممالاتهم أو لمنزلة عندهم هنا يكون هذا من باب شرك المحب أحب قومه أو أحب منزلة أو أحب ماله إلى الدرجة التي فعل ما يناقض الشهادتين هو عارف ان ده يناقض الشهادتين وفعله من أجل هذا الهوى أو هذه المحبة ساكت محبة القومة أو لا هذا بخلاف الهوى الذي يفعل معه المعصية التي لا تناقض الشهادتين يبقى هوى أيضا ممكن يفعله لنفس الأمر للمال للجاه للمنزلة ولكنه لم يفعل الكفر يبقى إذن فعل الكفر طالما انه فعل ما يصادم حقيقة السهادة بغض النظر عن الاعتقاد ال الذي دفعه إلى ذلك يبقى ممكن انه يعتقد جواز عباده غير الله يبقى هذا كفر مستقل وممكن يعبد غير الله دون اعتقاد ده كفر مستقل وممكن يجمع بينه يقول ولما بين الاعتقاد والعمل من التلازم صار يعبر عن هذا التوحيد بتوحيد الالهيه وتوحيد العبادة وعن ضده بالشرك في الالهيه او الشرك في العباده يعني ال المسألة قريبه تدرج المساله في انها في الاعتقاد أو في العمل وغالبا بينشا تلازم بينهما لكن قلنا ما يلزمش بمعنى ممكن يعمل جزء من يعمل بعض الكفريات اللي صار عندنا كفر ودفعه هوى لاعتقاده الى أن يفعله فيكون هذا كفرا هنا مسألة كفر الاعتقاد وكفر العمل من المصطلحات التي تحتاج إلى تحرير هل هي تناظر الشرك الأكبر والشرك الأصغر أو الكفر الأكبر والكفر الأصغر قد قدي قدي يكون ذلك في اصطلاح البعض وقد لا يكون من جهة اللغة بالشرع لا يلزم لأننا قلنا ان الذي سجد للصنم ثم قيل له في ذلك قال أنه كان يجامل قومه هذا ما اعتقاده موافق لما دلت عليه الشهادتين ولكن عمله ليس كذلك ولكن لا يمكن أن يفعل كفر العمل إلا مع انخرام في الباطن مش لازم يكون الاعتقاد ممكن يكون الايه؟ العمل عمل القلب انخرمت عنده المحبة بقت محبة الغير أعلى من محبة ايه؟ من محبة الله تبارك وتعالى فإذا هناك أنواع البعض بيقول كفر الاعتقاد وكفر العمل ويعني بأي شيء وقع الكفر يبقى لما يجي واحد يقول له يجي يسجد للصنم فيسأل فيقول نعم هذا أمر حسن يسمو ده كفر اعتقاد ولما يقول أنه فعله مجاملة لقوم يسمى كفر ايه عمل وكلهما أكبر يبقى اللي حينظر إلى مجرد هل هذا وقع بالاعتقاد أو بالعمل يبقى كلمة عمل عنده لا ايه أصغر بل منها الأكبر والأصغر وإن كان البعض بيقول كفر العمل وكأنه يقول كفر العمل المجرد عن كفر الاعتقاد فلا يسمي المسألة كفر عمل إلا إذا كان لا صلة لها بالاعتقاد البت يعني السجود للصرم قلنا لازم يبقى له صلة بالاعتقاد إما من جهة قول القلب وإما من جهة إيه عمله لكن المعاصي التي سمها الشرع كفرة ليس لها ليس تاما لقول القلب ولا الايه لعمل فساعتها بيقولوا عليه كفر عملي يساوي الكفر الايه العظيم الشيخ حافظ حكمي 200 ساله جاوب في العقيده قال ان الكفر ينقسم الى كفر الاعتقادي وهو الكفر الأكبر والكفر العمل وهو الكفر الأصغر ثم عاد وساله طبعا تسأله جاءوا في العقيبة ايه اسئله واجوبه قال فإن قيل فإن القاء المصحف في القذورات والسجود للصنم والاستهزاء بالدين وذكر الرابعة هي من الكفر الأكبر وهي من الكفر العمل. قال النادي ان هذه الأربعة ليست من الكفر العملي إلا باعتبار انها تؤدى بالجوارح ولكنها لا تقع إلا مع كفر في القلب وزنبقه فده اللي ده عنده انه لما قال الكفر الاعتقاد هو الأكبر والكفر العملي هو الاصغر كان بيعني العمل المجرد عن ايه عن كفر القلب كفر عملي بالجوارح ومعهوش أي كفر قلب لا من جهه الاعتقاد ولا من جهة الايه؟ ولا من جهة العمل أما السجود للصنم لازم يكون مع كفر قلب إما من جهه الاعتقاد بأنه يسوغ هذه العبادة وإما من جهه عمل القلب معنى أن محبة شيء ما في قلبه جعلته يفعل هذا الشرك لكي يجامل به أو يشتري به عرض الحياه الدنيا الحاصل هنا أن الكلام الشيخ هنا جرى على قاعدة أنه عنده إن الكفر العملي يشمل الأكبر والأزغر الأمور دي لا بد من تحريرها قبل النقل عن أي عالم من العلماء لأن من عجيب الأمور إن الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم على أن الكفر الأكبر الكفر منه ما هو كفر اعتقادي وكفر عملي ثم مثل للكفر العملي بالحكم بغير ما انزل الله والصلاة وبعد ما بين ده من الكفر العملي بيطرح سؤال هل هو من الأكبر أم من الأصغر والكلام ده في عدة مواطن أشهرها كتاب الصلاة اللي عمله لموازنة بين أقوال تارك الصلاة وعدم إيه؟ المكفرين العجيب ان البعض ياخد الجزء الاول من الكلام انه هو قال ان الحكم بغير ما عنظ الله والصلاة من الكفر لا وترك الصلاة من الكفر العملي ويقول ابن القيم بيقول ان, ترك إن الحكم بغير ما عن الكفر العملي اذا هو من الكفر الاصغر اذا كان تمام الكلام انه بعد كده بعد ما بين انه من العملي تسأل هل هو من الأكبر ام من الايه والصياط في كتاب بيحكي قولين في المسألة اللي هو حكم منها من, من العملي وبيوازن بينهم وربما في مناسبة أخرى ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله لم يحسم أمره في المسألة رغم أن معظم الناس ترى ان كتاب ابن القيم ده انتصار للقول بكفر ايه؟ تارك الصلاة لا ندري كيف يبقى الكتاب الذي يبدو منه على الأقل أنه انتصار للقول بكفر ترك الصلاة ويأتي البعض العبارة دي فهمها منه انه قال ومن الكفر العملي الحكم غير ما أنزله ترك الصلاة دي تساوي عنده كفر أصغر اذا ده نوع من التلبيس والتدليس الكفر الاعتقادي والكفر العملي تقسيم غير محدد عند كل العلماء بطريقة واحدة وعند النقل لابد من التأني والتروي والنظر في القائل ماذا يريد يعني كنا قلنا الرأي الـ طبعا الـ يعني ابن القيم لما قال كده عاد بين الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنهم ما هو أصغر إلى الدرجة التي ظن البعض أنه يرى أن كفر ترك الصلاة من الكفر العملي الأكبر مع أن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن ابن القيم كشيخه ابن تيمية يرى كفر من عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة وإن ده عنده من الكفر الأكبر وما سوى ذلك فلا يرى كفره ظاهرة وإن كان يرى أنه متى أصر على الترك في المستقبل وإن لم يدعى إلى العقوبة فإنه كافر باطن أخلاص يتمذهب في مسألة ترك الصلاة الذي ذكره مفرقا في كتاب الإيمان وربما ذكره مجموعا في سياق واحد في شرحه للعمد والظاهر من صنيع الإمام بن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة أنه موافق لشيخه في هذه المسألة فإن المسألة المحسومة عنده هي أنه من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة فهو كافر الكفر مع أنها محسومة عنده وليس أنه ينفي الخلاف فيه وابن تيمية يحكي الخلاف في المسألة ويحكي في مسألة من عرض على السيف فضل عن مسألة ترك الصلاة كل. وهو يرى ويذكر أن هذه المسألة على أقوال مسألة من عرض على السيف ذكر فيها قولين في مذهب أحمد من كان الراجح فعلا أن من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة ويكاد يكون هذا القول هو قول كافة متأخري في أن من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة أنه يكون بذلك كافر كفر أكبر ظاهرا وباطنا وأما هل هناك حالة أخرى يكفر فيها باطنا فقط فالظاهر أن شيخ السلام يرى أن من ترك الصلاة بالكليه وإن لم يعرض على السيف فإنه يكون كافر باطنا وقد نص على أن ذلك يكون باطنا ولو لم ينص لابد من اعتبارها لأن لا يمكن ضبط المسألة ظاهرا إلا بالاستتاب. وأما باطنا فهو يبلغ هذا الحكم للخلق ليعرف لي كل إنسان نفسه ويعرض نفسه على كتاب الله أن هذا الذي يصر على ترك الصلاة ويعزم في نفسه أن يظل هكذا لا يصلي فهو عنده كافر باطنا وإن لم يعرض على السيف وأما كيف يظهر كفره بأن يعرض على السيف وهذه الحالة الثانية أيضا فيها خلاف ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ولعل ذكره ابن تيمية وظاهر صنيع ابن القيم في كتاب الصلاة أنه أيضا يرى أن كما أن الأعمال لا تقبل إلا بقول مخصوص وهو الشهادتين فلا تقبل إلا بعمل مخصوص وهو الصلاة فظاهر صنيع ابن القيم في كتاب الصلاة انه يرى ايضا رأي شيخه بانه في الجزئية الثانية كما كان ابن تباه في الصلاة ذو شقين او ثلاثة إن شئت انه يكفر ظاهرا وباطنا اذا عرض على السيف فضل القتل على الصلاة انه يكفر باطنا اذا اصر على الترك الى ان يموت وإن لم يعرض على السيف وإن لم نتبين نحن كفره لأننا لم نعرضه ولم نستتيبه ولم نتبين إصراره على الترك وأنه فيما سوى ذلك فهو من عصات الأمة فهو في المشيئة أمره الله ان شاء عذبه وإن شاء غفر كما جاء في الحديث كلام من القيم في كتاب الصلاة قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح إلا في جزئية من عرض على السيف لكن ظل يوازن بين اقوال المكفرين واقوال غير المكفرين ويتكلم بلسان هؤلاء ثم يتكلم بلسان هؤلاء إلى أن ختم البحث باستنكاره قول من قال بأنه حتى ولو عرض على السيف فإنه يموت مسلما كحل شيخه الذي يرى هذا القول جدير بالاستنكار وإن لم ينفي أنه قد قال به من قال من, الإيه؟ من السلف وفرق بين أنه ينتصر لقول ما ويرى أن غيره من الضعف بمكان وبين أنه ينفي أن حد مطلقا من السلف قال هذا القول على أي حال اللي تجردنا هذا الكلام لأن الشيخنا بتكلم على الكفر والقضي والكفر العملي وجرى على أن الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو إيه أصغر وليس أن كلمة كفر العمل تساوي الأصغر كما كان في أيضا في كلامنا القيم في كتاب الصلاة وغيره. قل السابع أنواع ذكر ست أنواع منها جحد وجود الله واعتقاء منها ومنها اعتقاد أن الله مع خالقه والثلاثة اعتقد أن لله ميثلا في أسمائي وصفاتي ومنها تشبيه الله بخلق في ذاته أو صفاته أو أفعالي ومنها أعتقد أن أحدا يستحق العبادة من دون الله أو مع الله ومنها عبادة أحد مع الله هذا اللي, اللي يفرق بين اعتقاد والعمل والاثنين في الباب ده في باب عبادة غير الاثنين كفره أكبر قال السابع جحد اسماء الله وصفاته أو شيء منها الثامن السح ويشمل ما يفرق ما يفرق به بين المرء وزوجه كسحر أهل بابل وما يصحر أعين الناس حتى ترى الأشياء على غير حقيقتها كسحر صحرة فرعون شيخ إجابة مختصرة جدا ويعني قد يكون إيه بيضمن في المباحث طويلة ربما تكلمنا في موضوع السحر هل السحر هناك سحر تأثير أم أن كله من التخيل فالشيخنا بيذكر ان في تأثير أن ما يفرق الفحر الذي يفرقنا بي بين المرء وزوجي يخلق بغض في قلب الرجل أو في قلب المرأة أو في قلب كل منهما للآخر إذن ده سحر إيه؟ تأثير وهناك سحر تخيل وهو أن يرى الأشياء على غير حقيقتها كانقلاب العصحي أو بعض الناس أنكر سحر التأثير بدعوى أن ذا يناقض الربوبيه صحيح انه سبب جعله الله تبارك تعالى مع انه سبب محرم جعله فتنة وابتلاء وقد حكى أنهم يفرقون بين المرء وزوجه فعلم أن لهم قدرة على شيء من التأثير لكن لا يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله وبالتالي لما يجي الصحراء عايزين يقدبوا العصا لا يقدرون على ذلك إلا بالتخيل وممكن يعملوا حاجات تصيب المصحور بمرض مدى تأثير تصيبه بحب أو بغض مدى تأثير لكن لا هذا سبب محدود بنطاق معين فلا يقدرون أن يخلقوا شيء من العدم ولا أن ينفقوا الروح في شيء ولا شيء من ذلك فإذا أرادوا أن يدعوا هذا لجأوا إلى الايه إلى التخيل وبالتالي أدرك سحره فرعون أن الذي فعله موسى عليه السلام بانقلاب العصا إلى, إلى حية حقيقية أكلت ولقفت ما يأفكون ولم يستطيعهم الغاء السحر بسحر مثله انها تفضل عصا ما له تاثير يعني الشياطين بتتلاعب ومول السحر يلقي عصاه يقوم الشيطان يتلاعب على هيئه ثعبان والعصا كما هي فلما وجدوا انها حيه حقيقيه وفي امارات الحياه الحقيقيه أنها اكلت الكلام ده كله ولغى التأثير اللي حواليها لحول ذلك أدركوا أن هذا مما لا تستطيعه الصحر، وبالتالي كعقيدة احنا بنعتقد وجود سحر التأثير ووجود سحر التخيل، ولكن سحر التأثير محدود، وكحكم كلا الأمرين كفر. لا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنه فلا تكفر ولا انه لا يكون إلا بالتقرب إلى الشياطين وعبادتهم وكما هو معلوم من حال السحر فاذا هذا كله من السحر اللي هو كفر أكبر. من التفريق بين المرء وزوجه او سحر اعين الناس وما يكون بالنفس في العقد كسحر لبيد بن الاعصم وبناتي ونحو ذلك وده في الواقع النفس في العقد ده كيف يتم السحر بيتم هذا الميثاق اللي بين الساحر وبين الشاطين انه يعمل لهم التعويز ديت اللي فيها خروج على الفطرة اشياء قذرة ومنتنة ومات وكفر بالله يكتب الفاظ كفريه وكل الكلام ده لما يتم بخضوع وإذعان للجن ان هو يعمل زي ما هم عايزين بالظبط يبتدي هم يعملوا اللي هو طلب منهم اللي هو في باب التاثير نظروا على الاذى الذي داخل في قدره الجن ان الجن لهم قدره على اقاء الاذى بالإنس في نطاق معين فالسحر بعد معلوم الكلام ده يوقعهم الأذى وفق ما طلب منهم السحر ده فالنفس ونوع من أنه طريقة طلب السحر أو طريقة عمل السحر السحر يتقرب إلى الشياطين بهذه الطقوس تبقى مظرها على الكفر ومخالفة الفطرة والإذعان والعبودية للجن يقولوا هذه الأنواع تقوم على الشرك بالله وعبادة الجن أو الكواكب والكواكب جمادات من الذي يدعو إلى عبادتها الجن بيعود الأمر إلى عبادة الجن لكن لما بلاوا أن البعض نافر من عبادة الجن بيروجوا لهم فليعبدوا الكواكب وأما السحر الرياضي هو ما يرجع إلى خفة اليد وسرعة الحركه والسحر التمويهي ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهر على غير حقيقتها فهذان النوعان من الغش والخداع وليس من السحر الذي هو كفر يخبي حاجة في كم ويطلعها وكان دا يعذر لإفساد عقائد الناس دا اللي يسميه السحر الغياطي سحر التمويهي استخدام بعض القوانين الكيميائية أو الفيزيائية الناس مش عارفاه فيكون أشياء معينة بتساهم في حاجة ترفع حاجة تخفض أيا ما يكون أي شيء ليس فيه تقرب إلى الجن وإنما استخدام أشياء مباحة الأصل إلا انه لما يستخدمها تحت مسمى السحر بيفسد عقائد الناس فهذا ليس من الكفر أن كان يعذر ويؤدب من يعني قام به يبقى هذه الأنواع السبعة أو الثمانية ومنها السحر من السحر ينافي الربوبيه السحر بيدعي أو ابتداء الساحر بيتعبد إلى الجن فهو كفر من هذا الباب وبيتضمن يعني غالبا ما تكون عبادته للجن متضمنة سب وإهانة لكلام اللي طولك على فبقى محتوي على أنواع كثيرة جدا الكفر بالإضافة إلى ان الساحر مدعي للقدرة المطلقة فده شرك في الربوبيه وإذا اخترت فهذه الأنواع الـ الـ الكفر الواقعة في باب الإلهية تكون راجعة إما في باب <تصفيق> التوحيد اللطوارق تعالى راجعة إما إلى الربوبيه وإما إلى الإلهية وإما إلى الاسماء والصفات ثم يذكر بعد ذلك أنواع الرد الراجعه إلى حقيقة شرط المناقضة لحقيقة ان محمد ان الله نذكرها في المنقضين ان شاء الله تعالى قال سبحانك لو عندك